ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا واتل القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم بشغاء رحمة من ربك تغتوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة عُنُقِكَ عنقك ولا تبسقها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر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 فلا يسرس في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذين احسن حتى يبلغ سده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مجحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد طرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا نبتوه إلى ذي العرش سبيلا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 وَإِذَا تَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعلنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَذْبَارِهِمُ نُفُورًا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا ااذا كنا عظامه ورضا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 قل عسى إن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 وَإِنْ من قرية إلا نحن مغلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن نكذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا الذي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خلقت طينا قال أَرَأَيْتَكَ إِذْ رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن فَجَعَلْتَهُمْ كَغُثَاءٍ يوم سَحَابًا فَأَنزَلْتَهُ ذريته فَأَغْثَقْتَهُ قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفسز من استطعت منهم بقوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وتاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البدل أو يرسل عليكم حاطبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في أم أمنتم أن يعيدكم فيه تَارَةً أُخْرَى فيرسل عليكم قاطبا من الزيح فيغرقكم بما كفرتم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 فمن أُوتِي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا فَمَنْ فتيلا كِتَابَهُ كان فَأُولَئِكَ هذه كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِينَ وَمَنْ كَانَ سبيلا أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخرة أعمى وأضل سبيلاً وإن كادوا ليفتيونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لعزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستهزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا ثمة من قد عرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لثنتنا تحويلا. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى وسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا.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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَلَاهُ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كل, كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المفتد ومن يغلي فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحسرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبطما وقما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 وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ولقد آتينا موسى تسع آيات قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني إسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائر وإني لا ظنك يا فرعون مسكورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اتكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ على النَّاسِ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ ونزلناه عَلَى النَّاسِ عَلَى به وَنَزَّلْنَاهُ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تؤمنوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ من قَبْلِهِ إِذَا يتلى عليهم يخرون لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا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 كتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينظر بأس شديد من الذين يبشرون المؤمنين الذين يعملون الصالحات.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 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أزفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها طعيدا جرزا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحطى لما لبثوا أمدا نحن نقف عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باثق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولمنحت منهم رعبا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 فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أَحَدًا إنهم إِنْ يظهروا عليكم يرجموكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إِذًا أَبَدًا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاء فليؤمن ومن شاء وَمَنْ كَانَ كَافِرًا فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ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 ويلبسون فيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الزواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل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 قال له طاحب وهو يحاور أكفرت بالنبي خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سوات رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا استخلت جنة تقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعزى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرتل عليها حتبانا من السماء فتصبح, فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يظلم كفيه على ما أنطفت فيها وهي خاوية على رجاء. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينكرونه من دون الله وما كان منتقرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزوغ الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ابدا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتبونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فكرا مجرين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادرون طغيرة ولا كبيرة إلا أحطعها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقع الأمر ربه أفتتخذونه ودريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين مدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وإجادل الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق واستخذوا آياتي وما أنذروا هجوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 ابلغ مجمع البحرين او ارضي حقبا. فلما بلغ مجمع نَسِيَ نسي عحوتا ما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أَرَأَيْتَ اذ اوينا وخرج فيه نسيت الحوض وما أنسيه إلا الشيطان أن أنكره واتخذ سبيله في البحر عجما قال ذلك ما كنَّا نبغي على آثاره ما قصصا فوجد من عبادنا آتينا رحمة من عندنا معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أمرا. قال فإن اتبعتني فلا عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى اذا رقي فانطلقا حتى اذا ركبا في السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قال اخرقتها لتورك اهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمني عسرا فانطلقا حتى إذا نقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية قال أقتلت نفتا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن دعلتك عن شيء بعدها فلا تفاحبني قد بلغت من لدنا عزرا قال ألم لك إنك لن تستطيع هي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تطاحبني قد بلغت من لدني عزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيقوهما فأبوا أن يضيكوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لا استقلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سنبئك بتأمين ما لم تستطع عليه أما السفينة فكانت لمتاكين يعملون في البحر فعرضت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غفلا وأما الغنام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يوهقهما طغيانا وكفرا فأرجنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ فكان لهلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ عشدهما ويستخرج تنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأوين ما لم تفضع عليه صبرا.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 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطر على قوم لم نجعل لهم من دونها سدرا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطرون قولا قالوا يا ذا القونين إن يأجوج ومأجوج مفجدون في الأرض هل نجعل لك خرجا؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني في ربي خيره فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينهم وض فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني جبر الحديث حتى اذا شاوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون جمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عباده من دون اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين انجلا قل هل منبئكم بالاخترين اعمالا الذين ضلت عيوهم في حياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارتلي هزوا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 قل إنما نبشر مثله روحا إلي أنما إلهكم واحد فمن كان يرجو رقاء ربه فليعمل عملا طالحا ولا يشرك رَبِّهِ ربه أحدا ف... ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي وهنى العظم مني واشتعن الرحس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدوك وليا يلتني ويلت من آل يعفوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل دنيا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عشيا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 فخرج على قومه من البحراب فأوحى إليهم أن تبحوا بكرة وعشيا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 وانكروا في الكتاب مريمه إذ انتبذت من أهلها مكانا شرصيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا لها بشرا سويا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 فحملته فانتبذت به مكانه قطيئا فاجاء المقاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ان تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وارزي اليك بجذع النقله تساقط عليك رطبا جريا فكلي واشربي وصلي عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن قوما فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان كاهابوك امراته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 فاختلف الأحزاب من بينهم فغيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أتمع بهم وأبطر يوم لَكِنَّ الظَّالِمُونَ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعفض ما لا يسمع ولا يبطر ولا يغمي عنك شيئا يا أبت إني أخاف يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهتك صراطا زويا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 قال أراضب أنت من آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأتغفر لك ربي إنه كان بي حفيا